الذي خلق سبع سماوات ضبا قم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور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 إِإِنَّ الْجَنَّةَ خَيْرٌ مِنْهُمَا وَالْجَنَّةَ خَيْرٌ مِنْهُمَا وَالْجَنَّةَ خَيْرٌ مِنْهُمَا وَالْجَنَّةَ خَيْرٌ مِنْهُمَا وَالْجَنَّةَ خَيْرٌ مِنْهُمَا وَالْجَنَّةَ خَيْرٌ مِنْهُمَا وَالْجَنَّةَ خَيْرٌ مِنْهُمَا وَالْجَنَّةَ قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إن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 من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوف عتو ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُتَبَّنًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءٌ أَمَن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّنْ أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَسِيعَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يجير الكافرين، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ظلاله.